نظرت لأمها نظرة توصل ثم فقدت وعيها في الحال جذبتها أمها نحوها واحتضنتها ثم التفتت تجاه يوسف وقالت له افتح دربا من دروب أبال الآن هي يوسف أرجوك تذكر يوسف ما كتبه في روايته فرفع كفه وحجر أبال فوقها وضرب عليه بكفه الأخرى وهو يفكر بالبستان إن فتحت درب أمامه فهرعوا جميعا إليه ووصلوا إلى البستان كرر ما فعله وأغلق الدرب أسرعت ميسان تطلب الماء لابنتها أغرقت رأسها به وظلت تسقيها حتى بدأ التفيق قالت لؤلؤ بصوت واهن حصني البستان يا أمي ثم فقدت وعيها مرة أخرى فعلت ميسان ما يلزم لفرض نطاق آمن حول البستان فأدرك يوسف أن لؤلؤة كانت طوال الوقت تحميهم من شقيقاتها في تلك اللحظة كان المجاهيم خارج حدود البستان فقد انتقلوا دون أن يسلكوا الدرب معهم لأنهم من الجن لم يتمكنوا من الدخول لأن لؤلؤة عادت للبستان فلزموا أماكنهم قالت ميسان لا بد أن نذهب لشاطئ البحر، فلؤلؤ تستمد قوتها من الماء، هل هناك بحر قريب من هنا؟ رفع يوسف الحجر في يده وقال، معنا حجر أبال، وسنفتح دربا في الحال ضرب يوسف على الحجر مرة أخرى، وانتقل مع ميسان وابنتها لؤلؤ إلى شاطئ البحر أجلساها حيث يلمس ماء البحر قدميها على الرمال المبتلة وعندما بدأت تستعيد قوتها زحفت بنفسها وغطصت في الماء تركوها حتى خرجت بنفسها بعد أن اكتفت منه وفور أن خرجت توجهت نحو يوسف وقالت له هيدرانج يتلد الآن دهمتها ألام الولادة هذا الصباح قالت ميسان المسكينة لابد أن أعود إليها لا يا أمي سيقتلونك نقل يوسف عينيه بين وجهيهما كان من المفترض أن لا يخبرهما لكنه الآن وبعد اطمئنانه للؤلؤة قرر أن يخبرهما قال وقد بلغ قلقه أقصاه حبيبة في مدينة ديرينكويو وهي الآن معظم الرد تسللت مع موراي بينما كنا نتحدث مع أوبالز أخرج المرآة التي كانت تتواصل بها حبيبة مع زمرد فقد تركتها له قبل أن تذهب ليسهل تواصلها معه ليريها لهم وقال سنتواصل معها من خلال تلك المرآة كان قلقه على حبيبة ينهش قلبه وعقله نهشا وضع يوسف حجر أبال على كفه وقال وأيده ترتجف سأفتح دربا الآن لا بد ان نعود للبستان لا بد ان اعود للكتابه في كتاب اجيدور استخدم حجر اوبال مرة أخرى، وعاد للبستان وعاد يكتب كانت حبيبه قد اصرت على دخول مدينة ديرينكويو لم يتمكن يوسف من اقناعها بان تتراجع كان لديها يقين انها ستنقذ هيدرانجيا لم يخبر أحدا سوى موراي وعبيدة وقرر موراي الذهاب معها أعطت يوسف المرآة ليكون على اتصال بها بعد ان تحدثت مع زمرد ورتبت معها الأمر وعندما انشغلوا جميعا على حدود القرية استطاعت زمرد أن تساعد حبيبة وموراي على دخول مدينة ديرينكويو استقبلهما جن المعبد كانت تلك هي المرة الأولى التي يرى فيها موراي سكان مدينة ديرينكويو من الجن أجفل في البداية لكنه استطاع أن يتأقلم مع الأمر كان فقط يتجنب النظر لأعينهم مباشرة فهؤلاء يختلفون عن المجاهيم الذين رأاهم في قلعة الديجور فالمجاهيم بلا وجوه سواد يصبح في قلنصواتهم السوداء أما جن ديرينكويو فلهم وجوه وملامح تختلف عن ملامح البشر لكنها مخيفة وصلوا إلى زنزانة هيدرانجيا كان هناك اثنتان من إناث الجن تجلسان قبالتها وهي تصرخ وتتألم داخل الزنزانة كانت تنادي على زوجها كرشاب وتردد كلمة واحدة أي جيدور، كانت تناديه بلغته النوبية والتي كان حريصاً أن يعلمها لها وكانت الجنيتان تجهلان معنى الكلمة ولم تبديا تعاطفاً معها ولم يرق قلبهما لأنينها وبكائها دلفت زمرد ونثرت على وجههما شيئا ما فتحولتا إلى دعثقتين قامت بهرسهما بقدمها وأشارت لحبيبة والتي أسرعت تجاه هيدرانجيا كانت هيدرانجيا تشبه شقيقتها غلاديولاس إلى حد كبير عينان عسليتان وأنف دقيق ووجه ملائكي فات يجذب العيون إليه كالمغناطيس كان جبينها يتفصد عرقا بدت متعبة للغاية وكانت ثيابها هالكة والزنزانة مقفرة ومظلمة حيتها حبيبة وأخبرتها أنها التقت بشقيقتها غلاديولاس وزوجها كرشاب وأنها أتت لتساعدها سالت دموعها على خديها كانت غرقة في حالة من الضعف والهوان وأتتها حبيبة فتعلقت بها كما يتعلق الغريق بقشة كانت تتمتم بالدعاء وتستغيث بالله لم تكن حبيبة على علم بما يتوجب عليها فعله لتساعد امرأة على وشك الولادة التفتت لزمرد والحيرة تطل من عينيها أخرجت المرآة التي تشبه تلك التي أعطتها لحبيبة من قبل وكررت كلمة أوبالس ثلاث مرات ظهر وجه يوسف أمامها فقالت أعطني أمي بسرعة التقطت ميسان المرآة وجلست تتحدث إليهما كانت توجههما ليساعد هيدرانجيا اقترب كرشاب وكان ينصط لصراخها ودموعه تجري جلس الجميع في حلقة حول ميسان ينصطون باهتمام وعلى الجانب الآخر كان موراي يقف مع جن المعبد على بوابة الزنزانة ويراقب ممرات ديرينكويو يخشون أن تدلف ياقود في أي لحظة بينما انشغلت حبيبة بهيدرانجيا كانت تمسح على رأسها بحنان بينما تتشبث هي بيديها وتكتم الصراخ سألتها بين ألم وآخر وهما يتتابعان عليها ما اسمك؟ حبيبة كيف التقيت بزوجي؟ ابتسمت حبيبة وقالت لها في بستان حيزوم أتانا يبحث عنك كان حيزوم ينصط إليهما وهو بجوار المرآة التي بيد ميسان هناك على الطرف الآخر بالبستان ترك ما قالته حبيبة عندما نسبت البستان إليه أثرا عظيما في نفسه تبدل النظرات مع باقي الخيول وشعر بامتنان لها داهمها الألم مرة أخرى كانت تعض على قماشة طوتها لها حبيبة وتكتم الصراخ وعندما هدأ الألم قالت بخفوت عديني بشيء ما هو؟ إن موت أحمل طفلي لشقيقة غلاديولاس أنا أثق بها انهارت غلاديولاس على الطرف الآخر وانخرطت في بكاء بنشيج مسموع كانوا جميعا يسمعون هيدرانجيا وهي تصرخ وهي تبكي وهي تستغيث أقبل كرشاب يحدثها هو وغلاديولاس واستمرت ميسان في توجيه حبيبة والتي كانت تقف واثقة لتقدم العون لهيدرانجيا بينما ابتعد يوسف عن الجميع وأمسك كتاب أيجيدور وبدأ يكتب الحياة دروب بعضها نختاره بأنفسنا وبعضها يفرض علينا درب فيه نصعد ودرب فيه نشقى ودرب فيه نظنب ودرب فيه نتوب ودرب فيه نموت لنبدأ الرحلة في درب اخير نولد فيه من جديد ارتفع صوت حبيبة من مرآة زمرد السحرية وهي تصف لميسان ما يحدث وتتلقى منها التعليمات أنصت يوسف لنبرة صوتها وكان قلقا عليها شعر بحنين بالغ إليها عاد يكتب الخير كالنور مهما أغلقت الأبواب في وجهك سيمر من الشقوق التي أحدثتها الحياة على جدران نفسك تلك الشقوق التي أحدثتها ضربات الأيام المتلاحقة محمولاً على كفوف رحيمة فالبعض كالبحر لهم هدير محبب للنفوس يحبون أداء أدوارهم بشكل يليق يفيضون بالعون على الآخرين قبل أن يطلبوه منهم ينثرون السعادة، وهم يمرون بدروب الحياة، غيابهم يترك فجوة في القلب، وحضورهم يشبه اصطفاق موجتين معا كانت ميسكا تبكي، فالتفت نحوها، لاحظ دموعها كما لاحظ سرعة إخفائها لها بكم ردائها، وكيف أنها جمعت الصغار لتلهيهم وتضحكهم بعد أن لاحظت حزنهم. وعونها الحزاويرة الكبار رفاق موراي هؤلاء الذين وقعت الأيام على وجوههم فجأة فدفعتهم لدرب جديد من دروب الحياة وكان كرشاب وغلاديولاس يترقبان ويحبسان أنفاسهما بجوار ميسان بينما سكنت لؤلؤة وجلست كالصنم وكأنها ترتاح بعد معركتها الأخيرة وكانت الخيول في قلق شديد والجنود والحراس على حدود البستان من الداخل يترصون جنبا إلى جنب ويراقبون الطريق بينما كان عبيدة يصلي ويدعو تأمله يوسف طويلا ثم عاد يكتب عندما تشق دروب الحياة وقبل أن تبحث عن الطريق فتش أولا في قلبك فقد نرى الحق وسط دياجير الظلام أو نضل عنه ونحن في غمار النور فالهداية للحق ليست من قناديل النور بل هي تنبع من داخلنا عندما نفر إلى الله أصبحت ألام الولادة متلاحقة متتابعة لا يفصل بينها سوى ثوان معدودة وكانت حبيبة تعد ما بينهم صاحت حبيبة عندما رأت رأس الطفل تظهر واستقبلته بين يديها وهي تجمع في صوتها بين الضحك والبكاء وقالت بصوت مرتعش هي له من ولد رائع أسرعت زمر تحمله وهو يبكي وخلعت وشاحها ولفته به بعد أن قطعت حبيبة بخنجرها حبله السري ضج البستان بالضحك الممزوج بالبكاء قفز الحزاويرة الصغار فرحا وشاركهم الحزاويرة الكبار فرحتهم وابتسم يوسف وهو يراقب أهل البستان والخيول وهي تهملج فرحا هي الأخرى وضعته زمرد في حضن أمه وأدارت المرآة تجاههما ليراه أبوه كرشاب وخالته غلاديولاس في تلك اللحظة صاح مراي ينبههم فهناك موكب يقترب همست زمرد إنها يقوت تشبثت هيدرانجيا بثياب حبيبة وتوصلت إليها أن تهرب بابنها وفقتها زمرد في الرأي فأسرع موراي وخلع قميصه فدثرت حبيبة الطفل به وربطت أكمامه حول عنقها فهدأ الطفل على صدرها وهرولا خارجين من الزنزانة بينما بقيت زمرد بجوار هيدرانجيا وأخبرتها أن تتصنع أنها ما زالت تعاني آلام الولادة فبدأت تصرخ من جديد بينما حمل جن المعبد حبيبة وموراي إلى خارج مدينة ديرينكويو كانا يركضان بسرعة وكان موراي يتوقف من آن لآخر ويراقب الطريق وصلا لحدود قرية الدحنون وقبل أن يخرج منها ظهرت زفير لأول مرة أمامهما وكانت توأمتها توباز تقف خلفهما مباشرة تقدم موراي ووقف بثبات أمامهما كان لديه روح المحارب وكيف لا وقد رباه أبوه على أن يصارع الحياة حتى أنه اختار له اسماً بهذا المعنى مراي مصارع كان ينظر إليهما بتنمر قامت الأختان بتثبيت أقدام حبيبة ومراي في الأرض فسقطت المرآة من يد حبيبة على الأرض وكان هذا آخر مشهد رآه يوسف بالمرآة وهنا كتب يوسف كانت المحاربة تحمل الأمل على صدرها وتركض به ذاك الأمل؟ الذي ولد من رحم القلب المخلص لتنقذه من الشيطان وبناته وقد دثرته بقميص مصارع شجاع هال من النور ظهرت فجأة وأحاطت بهما تحررت أقدامهما فركضا معا خارج القرية وهما يحملان الأمل وهما لا يعرفان من منهما يحمل آخر أنهى يوصف العبارات في نفس اللحظة التي كان فيها حبيب ومراي يركضان نحو حدود القرية وقبل أن يتخطيا حدود القرية تذكرت حبيب نظرات هيدرانجيا ودموع زوجها هل كتب على تلك الأميرة أن تعذب؟ إن لم يكن على يد شقيقتها فسيكون على يد بنات أوبالز؟ قررت أنها لن تتخلى عنها حلت القميص عن رقبتها وسلمت الطفل لموراي والذي حامله وهو يتعجب وسألها ماذا ستفعلين؟ سأعود لماذا؟ من أجل هيدرانجيا ثم أردفت قائلة أخبر يوسف أن يستمر في الكتابة وحتى إن لم يعرف عني شيئا فلقد فقدت المرآة وهنا ظهر أبهر الذي كان ينتظرهما في مكانه منذ تركاه وحمل مراي إلى البستان ثم التفتت حبيبة تجاه التوأمتين زفير وتوباز وكانت خلفها مباشرة تجريان ولا يستطيعان لمسها بسبب الهالة التي تحيطها وكانت دقات قلبها تتواثب انقبض قلبها ترددت للحظات أصابها الهلع فقد يقتلون هيدرانجيا اهتزت وشعرت بخوف للحظات كانت كافية لتتعملق قوة الساحرتين شعرت أنها عاجزة عن الكلام وكانت تتنفس بصعوبة سحبوها إلى مدينة ديرينكويو تذكرت قول أوبالس عندما التقت به أول مرة عندما صدقها هذا الكذوب وهو ينصحها المملكة هنا كما الحياة بحر متقلب ستلتقين هنا بغرباء سيكتسبون قوتهم من ضعفك إن ضعفت وسيتعملقون متى تقزمت فكون دائما قوية أيتها المحاربة ولأن لؤلؤ رحلت عن قرية الدحنون زال النطاق الآمن حولها وتمكن المجاهيم من دخولها وانتشروا هناك يبحثون عن حبيبة حفيدتي أبادول هناك بأمر من زعيمهم المخلص بينما عاد مراي إلى البستان سلم الصغير لخالته غلاديولاس وكان كرشاب يبكي غابت فرحته به فهو قلق على زوجته روى لهم مراي ما حدث بسرعة وبلغ رسالة حبيب ليوسف والذي كان يشعر أن قلبه يتمزق قالت ميسان وهي تربط على كتفه يا يا بني عضل الكتابة كيف؟ أعلم أنك تحبها لقد سلكت دروب عقلك عندما زرت المكتبة العظمى فهناك نرى عقول الكتاب بكل ما في دولي الذكريات كيف هذا؟ عالم الكتب غامض ومثير شيء بديع لم أكن أعلم بوجوده هناك أدركت أنني شخصية في رواية وأنك الكاتب وعلمت أنك أنك لا تستطيع إكمال كتاباتك للنهايات أنا فاشل ستضيع حبيب بسببي وضعت مملكة البلاغ بخطأ مني عندما نسيت أوبالس وتركته معلقا أنت غير مسؤول عن أوبالس لقد سلم نفسه للشيطان بإرادته لو كنت قد وضعت نهايات لرواياتي لم يكن هذا ليحدث أنت دوما تقف عند نفس العقدة عندما يزيد ألم الأبطال وتتوجع من أجلهم وتفضل أن تبتعد وتهرب عن أن تواجهه تركت عبيدة حائرا يتألم لفقد أهله فتلك السطور ذكرتك بفقدك لأهلك وكذا موراي تركته يتعذب ويبكي وسالت دموعك فطويت الأوراق وتركتني أبكي مع بناتي عندما أوجعك صدرك أنت إنساني أكثر من اللازم اجعلنا أقوى يا سيدي لا تناديني بسيدي أرجوك حسنا يا بني ادفعنا لنواجه اجعل لنا سلاحا من اليقين والإيمان وامنحنا فرصا وافتح لنا دروبا لننجو مما كتبه الله علينا من ابتلاءات في الحياة لقد نلت فرصتك وعاونت البعض هنا لكنهم ما زالوا يحتاجونك اكتب وفكر في سبل لإنقاذ الجميع لا تيأس ولا تستأسلم سأحاول إنهاء الأمر بسرعة سأضع النهايات سأستمر في الكتاب حتى أصل للجملة الأخيرة وأختم بها الجملة الأخيرة لن تكتب بالحجر الذي معك كيف هذا؟ لقد كتبت بالفعل أحداثاً وتمت أمام عيني أنا الكاتب وهذا كتاب حي من كتب مملكة البلاغة لابد أن تكتب الجملة الأخيرة فيه بدماء الطفل أنسيت أن هناك سحرا يا أبني تناهدت بحسرة عندما تذكرت بناتها وقالت استعن بالله وقم بدورك وسنقوم بدورنا سنطرق الأسباب وسنسلم الأمر لله كانت هناك جلبة خارج البستان أتى سكان قرية الدحنون ومعهم بعض من جن المعبد يطلبون تسليم الطفل الصغير حاصروهم بالبستان فقد انكشف أمر هيدرانجيا وعلموا أنها وضعت طفلها وهربته فتبادلت ميسان النظرات مع ابنتها، وسارت مع يوسف نحو شجرة بلوط عتيقة وعظيمة، وطلبت منه أن يجلس تحتها، وقالت، اكتب الآن، سأعزلك عن الجميع، لو أردت الخروج، استخدم حجر أوبال، كادت تنصرف، لكنها تذكرت شيئا فقالت، ساعد حبيبة لتتمكن من منعهن من القتل، لا أريد لبناتي أن تتلوث كوفوفهن بإراقة الدماء أنهت ميسان كلماتها بابتسامة حزينة ترتعش على شفتيها ورفعت يديها وأذارتها في الهواء فصنعت حلقة حوله لتعزله معاد يوسف يسمع صوتا ولا همسا أحاطه الضباب من كل صوب أمسك الكتاب وبدأ يكتب ويكتب وكانت أول كلمة يكتبها هي المجاهيم دلف المجاهيم كل بيت بالقرية اهتزت الجدران وارتجت الأرض وكأن قد أصابها زلزال وكان الكثير من أهل القرية قد خرجوا فوراً وساروا تجاه البستان وحصروه مطالبين بطفل هيدرانجيا بينما هنا علت غاقغاقة الصقور في الزنازين كان أهل مملكة البلاغ في السجون ينادون ويستغيثون أخرج المجاهيم أطفال القرية ونساءها خارج الحدود وحطموا أقفال الزنزين وأطلقوا سراح السجناء فانطلقت السقور وحلقت فور قرية الدحنون بأجنحة شفيت جراحها والتحمت كسورها فصارت أقوى ونمى ريش هذا الألوان الخلابة من جديد كان الرمادي يرتفع محاولاً قياس المكان بنظراته عاد يهوي نحو زوجته قطرة الدمع عندما لمحها واطمأن عليها ظهرت الحوراء وعلى كتفها بومتها الشهباء وكان ولد الحوراء الزاجل الأزرق قد فر من سجنه وأتى ليحررها ويأخذ بيدها ليخرجها من زنزانتها تحت الأرض التفتت الشهباء تجاه وجهه ونظرت في عينيه طويلا ثم قالت الحوراء اشتقت إليك يا ولدي احتضنها وقبل رأسها ويديها فقالت وهي تمسح على رأسه المحاربة بمدينة الجن ديرينكويو وهي تحت الأرض على الحدود الجنوبية ساعدها قبل أن يصل أوبالس للكتاب فقد كان أول من اقتحم القصر وأمر بسجنهم ثم أردفت لديه خمس بنات كلهن ساحرات ثلاث منهن مخادعات احذر منهن يا ولدي هل أتكي أخبار المحاربة وأنت في الأسر يا أمي؟ نعم كنت معها لحظة بلحظة أسمع كل شيء كتاب أيجدور ليس معها بل الكاتب وهو يساعدنا الآن أحتاج للرمادي ليذهب إليه في الحال حسنا يا أمي خرج الزجل الأزرق بأمه من الزنزانة وتركها مع بعض من خدمها وحراسها الذين وصلوا إليهم بعد أن تحرروا من الأسر ظهر حراس المكتب وكانوا يجمعون بعضهم البعض ويتفقدون الغائب منهم تهدمت بيوت قرية الدحنون بعد خروجهم جميعا من الزنازين وتحولت القرية الأنيقة إلى حطام انطمصت معالمها ودفنة الزهور الحمراء حلق الغبار في الأفق وفوقه كانت الصقور تدور في دوائر اجتمع المغاتير ووقفوا يتلقون الأوامر من أميرهم وحاكم مملكة البلاغة الزجل الأزرق والذي ما زالت مكانته عظيمة في قلوبهم تحت الشجرة وفي مكان لا يسمع فيه ضجيجاً يقطع عليه عزلته كان يوسف يكتب وبعد أن حرر سجناء قرية الدحنون أغمض عينيه متأملاً كانت حبيبة تحتاج للعون فكانت أول كلمة كتبها عنها في صفحة الكتاب هي كانت حبيبة تجلس في سكون تنتظرهم في غرفة من غرفات مدينة ديرينكويو حيث ألقتها الساحرتان تحيطها الأحجار من كل صوب وضوء القناديل يترجرج ملقياً بظلها على الجدار كانت تراقب ظلها وتفكر في مخرج ليتها انتبهت للمرآت كانت ستتواصل بها مع زمرد دلف أوبالس بوجه مكفهر اقترب من حبيبة ولطمها بقسوة وقال أعطيتني كتابا مزيفا أيتها المخادعة اعتدلت حبيبة في جلستها وسألت وكيف عرفت أنه مزيف أخرج لها الكتاب وفتحها أمامه وقال كتب المحاربين صفحاتها خالية لقد عرفت كل شيء فنحنحت ياقوت وأمسكت بيد أبيها لتهدئ من ثورته ثم مدت يدها تجاه حبيبة بتاج من الذهب الخالص قالت وعيناها تبرقان انضمي إلينا وكوني أميرة من أميرات أوبالز هذا التاج سيمنحك السعادة ترجعت حبيبة خطوة للخلف وقالت لا أريده رفعت ياقوت حاجبيها وقالت حسنا سلمين الكتاب الأصلي وعودي لبيتك يستطيع المجاهيم إعادتك لوطنك وصلنا أنهم يهتمون لأمرك الكتاب ليس معي الآن لكنك تعرفين أين هو الكتاب وماذا إن لم نفعل؟ سنقتل هيدرانجيا شعرت حبيبة بارتباك لكنها لم تظهر وقالت ببرود مصطنع وهي تتذكر كلام الكذوب أوبالس معها عن القوة والضعف هو ماذا بعد؟ لن تصمد أمامنا سنقضي عليكم جميعا ونسحقكم كالذباب كيف هذا؟ وأنتم تخشون أمك وخاصة بعد انضمام لؤلؤ لها سأعذبك هو ماذا بعد؟ غضبت ياقوت وقالت من أين لك بهذا البرود؟ ليس برودا ولكنه اليقين يا عزيزتي أثق بأن الله لن يتركني بين يديك هنا صاحت يقوت صيحة ترددت بالغرفة فاهتزت شعل القناديل وارتجت وتأرجحت فوق رؤوسهم تركها في الغرفة وانصرفها وقفت تسترجع الحوار وكل ما حدث بد من الخروج بحثت حولها عن أي شيء تذكرت الخنجر فأخرجته من حقيبتها أمسكته وكان الدماء الصغير ما زالت علقة بشفرته حركته في الهواء فلم يحدث شيء كاد لهيب اليأس يضطرم بين جوانحها قبضت على الخنجر بشدة وغرزته في الحائط المجاور لها فتفتتت في الحال ترجعت في اندهاش ونظرت إلى الغرفة الخالية التي انكشفت أمامها تحمست فأسرعت نحو الحائط التالي وغرزت فيه الخنجر لكنه لم يتحطم اتجهت لحائط في الجهة الأخرى وغرزت الخنجر فيه فتفتت أدركت أن الأمر ليس عشوائيا وأن هناك ما يدلها على الطريق ظلت تدور من حائط لآخر تفتت جدرانا وتنتقل من غرفة لأخرى حتى وصلت أخيرا إلى حائط فور أن تفتت ظهرت أمامها هيدرانجيا متكورة على الأرض تأن من الألم تركوها مهملة وخرجوا يطاردونهم للبستان اقتربت منها فتعرفت هيدرانجيا عليها في الحال قمأنتها على صغيرها وأخبرتها أنها أرسلته لأبيه وخالته بالبستان ساعدتها لتتمكن من الجلوس وأقبلت على الجدران تغرز الخنجر فيها تحطم جدارا تلو الجدار وظهر الممر الخارجي بين الغرف عادت حبيبة وأسنادتها لتتمكن من الوقوف على قدميها وسارا ببطء وهما يرهفان السمع وفجأة ظهر أمامهما أحد أفراد جن المعبد تعرفت عليه حبيبة فقد رأته عندما التقت بزمرد لأول مرة وكان في يديه قبضة عظيمة من تراب أرض مدينة ديرينكويو فنفث فيها ثم بعثرها فوق رأسيهما فأغرقهما بها وردد كلمات لم يفهماها وقال لهما لا تنفضات تراب عن رأسيكما فسوف يخفيكما عن الأنظار حتى تهربا سألته حبيبة أين زمرد؟ تردد قبل أن يقول لها حبستها شقيقتها يقوت في حجر كريم أخضر وعلقته في عقدها الذي ترتديه طوال الوقت ولماذا لم تساعدوها؟ لن نستطيع قبل أن تسمح زمرد بهذا سألته حبيبة متعجبة ماذا تعني؟ ما زال لديها أمل أنها ستتمكن من لم شمل أسرتها وهي لا تريد لأي فرد منهم الأذى لقد حبستها ياقوت لتساوم أمها وشقيقتها لؤلؤ عليها وتستدرجهما وتهددهما بقتلها فياقوت ووالدها يودان قتل ميسان لكن لؤلؤ تمنعهم عن هذا وتحميها وطالما هي معها لن يتمكنوا من الوصول إليها ثم أردف قائلا نحن نشبه البشر منا الصالح ومنا الفاسد ولقد عرفنا بقصتكم من زمرد فأشفقنا عليكم وأحببنا مساعدتكم ستساعدنا حقا لو فعلت ما سأطلبه منك الآن وما هو؟ كن دليلا لهيدرانجيا وساعدها لكي تخرج من هنا ثم من قرية الدحنون فهناك بستان قاطعها قائلا سأخرجها من بوابة ديرينكويو وسيقوم المجاهيم بتوصيلها فقد اقتحموا قرية الدحنون وحرروا ملوك مملكة البلاغة وحراس المكتبة وتواصلوا معنا وسألون عنك تهلل وجه حبيبة كانت في حاجة لدفعة حماس تشجعها وصرت بهذا الخبر سألها الجني قبل أن يمضي ولماذا ستبقينا هنا؟ لأنقذ زمرد لكن زمرد لن تسمح لك لن أتخلى عنها حسنا وكيف نساعدك؟ ابدأ بهدرانجيا لابد أن تصل لرضيعها بالبستان أسرع الجني وخرج بهدرانجيا من مدينة ديرينكويو وسلمها للمجاهيم ولم يتمكن من العودة والدخول مرة أخرى فقد كشف أمره وكادوا يقتلونه لولا أنه لجاء للمجاهيم وصار في حماهم خارج مدينة الجن كانت حبيبة تتخبط في حيرة اهتز القلم في حقيبتها فأخرجته في وجل وقلبها يخفق لابد أنها رسالة من يوسف أمسكته فرأت القارب الضئيل يتأرجح فوق سطح الماء الأزرق الموجود في أنبوب القلم الشفاف ارتفع القلم في الهواء فجأة وكأن هناك شابحا يمسك به بدأ يكتب بعض الكلمات أمام عينيها كانت عبارة واحدة من يوسف أراد أن يرسلها لها ابحث عن غرفة أرسلان بالطابق السفلي في قاع المدينة ستجدين بابا خشبيا عتيقا مرسوم عليه نقوش مميزة لزهرة بديعة ليست مرسومة على باقي الابواب اطرقي بابه ثلاث ترقات متتالية ثم طرقة واحدة فقط ثم خمس ترقات متتالية واساليه عن صندوق الأسرار هناك تقبع مخاوفك ستعرفين ما تفكر به يا قوت ظلت العبارات تتأرجح في الهواء أمام عينيها ثم سقطت فجأة على الأرض وكونت بقعة من الماء أمام قدميها وبقي القلم معلقا في الهواء أعادت حبيبة القلم إلى حقيبتها وأسرعت نحو الطابق السفلي الأخير في قاع مدينة ديرينكويو طافت بالأبواب باحثة عن باب خشبي مرسوم عليه علامة غريبة وعثرت عليها بالفعل وقفت وقلبها يكاد يقفز من صدرها وطرقت الباب كما أخبرها يوسف ثلاث طرقات ثم طرق ثم خمس طرقات مرت لحظات ثقيلة كادت تنصرف لولا أنه فتح الباب الذي أصدر أزيزا إن خلع له قلبها وقف العجوز أرسلان بجسده الضامر أمامها وكأن الحياة طمرته في رمادها فأصبح هيكلا بلا روح تقوس ظهره وانبرت عظامه شعر أشعث ونظرة خاوية ووجهه ملطخ بالتراب ومغطا بالتجاعيد وفم خال من الأسنان رفع عينيه المنطفئتين تجاهها فأدركت أنه أعمى قال بصوت خفيض من؟ أنا حبيبة حرك العجوز رأسه وهمس متعجبا فتاة أخرى من البشر؟ كانت حبيبة تتلفت يمينا ويسارا في قلق سألته بفضول وهل زارتك فتاة قبلي؟ نعم لكنها اختفت منذ فترة ما عادت تزورني كعادتها ثم قال بعد هنيها ادخلي بسرعة أسرعت حبيبة بالدخول فأغلق الباب خلفها واستدار ليسير ببطء وصعوب نحو فراشه كان يسحب نفسه أكثر مما يمشي وكانت الغرفة شديدة البرودة فراش خشن وبسيط وطاولة خشبية بديعة النقوش لا تتناسب مع بساطة مظهر الرجل وثيابه كان سطح الطاولة مزدحما بالأواني الزجاجية التي تحتوي على أحجار مشعة كانت تلك الأحجار تشبه جمرة عليلة ذابلة تتوهج من آن لآخر فجأة فتظهر أنضاط حمراء فتضيء المكان وتبعث القليل من الدف ثم تعود لذبولها جلس العجوز على طرف فراشه وسألها بعينيه المطفأتين من علمك تلك الطريقة لتطرق بها بابي؟ كاتب شاب، يعلم الكثير عن المدينة هنا، ويبدو أنه يعرفك جيدا وقد أرسلني إليك لتساعدني مم. وكيف سأساعدك؟ ساحرات أوبالس، لا شك أنك تعرفهن أعرف واحدة منهن فقط، تلك الفتاة؟ التي أخبرتك أنها كانت تزورني من هي؟ فتاة لطيفة ولها صوت حنون كانت تأتي من آن لآخر وتحمل لي الطعام لكنها اختفت منذ فترة لابد أنها زمرد نعم أخبرتني باسمها هذا ما بالك والساحرات يا ابنتي؟ الساحرات الثلاث يبحثن عني وسيفتك لو عثرنا علي هنا الشقيقات زمرد بالتأكيد وليست هي فأنت تعرفها لماذا؟ تنهدت حبيبة وقالت بنبرة يشوبها القلق هل سمعت عن المحاربين ومملكة البلاغة؟ هز رأسه في ثقة وقال نعم سمعت الكثير قالت بخفوت أنا محاربة وهم يطلبون كتابي مي يا ابنتي مملكة البلاغة كالأم الحنون تضم إلى صدرها الصالحين والطالحين فيها الخطأ والصواب وفيها الخير والشر وقد يترعرع الضلال في ظل فلسفات غريبة ودور المحاربين أن يصدوه ويمنع سطوته ويعبد الدروب للحق ليعم وينتشر وينتصر ران عليهما صمت مهيب كان العجوز يجلس منكمشاً على طرف فراشه بدت عظامه وكأنها قابلة للانقصاف أشفقت عليه حبيبة فسألته بفضول كيف تأكل وتشرب ومن يرعاك ويخدمك جن المعبد يساعدونني وبعد وصول زمرد ازداد اهتمامهم بي ولماذا تعيش هنا وأنت من البشر؟ تلك مدينتي ووطني طويت فيها رداء شبابي وهانذا أطوي فيها رداء شيخوختي كيف سأخرج؟ وكلهم هنا من هم؟ قال بنبرة أسيفة أهلي وعشيرتي أحبائي وزوجتي وأين هم؟ تحت الأرض رفعت حبيبة حاجبيها وسألته بفضول شديد وهل هناك طوابق أخرى أسفل تلك الطوابق؟ لا لم أقصد هذا هم تحت الأرض في قبورهم اقشعر بادن حبيبة نظرت إلى الأرض تحت قدميها هي الآن تسير فوق قبور أهل مدينة ديرينكويو التي كتب عنهم يوسف شعر العجوز بارتباكها فبدأ يحكي لها كنا نعيش في أمان وسلام وكانت مملكتنا كثيرة الخيرات بلادنا كانت تطل على نهرين عظيمين أشجار البساتين كانت تلقي الثمار فوق رؤوسنا ونحن نسير تحت ظلالها الوارفة كثرت الثمار والغلال والأموال والخيول حتى النساء كن ينجبن التوائم بكثرة خير يسحب الخيرات خلفه ونعم تجر بعضها بعضا فاتجهت العيون إلينا وصرنا مطمعا لكل من يسمع بما نحن فيه من نعيم وكثرت الغارات والسرقات وانتشر القتل والنهب هاجمنا جيش من الغلاظ حشو جلودهم ناس وحشو نفوسهم وحوش بدأنا نشكل جيشا يليق بمملكتنا وكنت قائدا ومقاتلا فيه ولما خفنا على النساء والأطفال حفرنا تحت الأرض ونحتنا فيها تلك المدينة التي نحن فيها الآن كنا نحمي فيها النساء والأطفال عندما يغير الأعداء علينا جهزنا المدينة بكل ما يحتاجه أهلنا والضعفاء منا وصغارنا لفترات طويلة وصنعنا لهم بوابات لا تفتح إلا من الداخل ليحتموا بها عندما تنشب الحرب بيننا وبين من يغيرون علينا عثر بعض الرجال على هذا الحجر المشع فجمعناه في تلك الأواني لنضيء به المكان ولنستمد منه الدفء وفي مرة من المرات دارت حرب طاحنة بيننا وبين جيش جبار قتل منا الكثير فأسرعت مع من نجى من رفاقي وفررنا إلى هنا وطرقنا البوابة الأقرب إلينا فهناك العديد من البوابات ثلاث طرقات ثم طرق واحدة ثم خمس طرقات ففتحت لنا النساء ودلفنا إلى ديرينكويو وعشنا هنا طويلا وماذا فعلتم عندما نفد الغذاء؟ بدأنا نخرج وبعضنا رحل للأبد لكن أسرتي بقيت معي هنا والبعض من الأصدقاء وشيئا فشيئا رحلوا جميعاً وبقيت وحدي هنا وبدأت عشائر الجن تفيد إلى المكان في جماعات فهم يبحثون عن الأماكن المهجورة ليسكنوا أتباعا ألم تخف منهم؟ آه أتوا بعد أن فقدت بصري كنت أسمعهم ولا أراهم ظننتهم من البشر في البداية أخفت قليلا عندما اكتشفت حقيقتهم لكنني وعندما أدركت أن نفوسهم تشبه نفوسنا فمنهم الطيب ومنهم الخبيث ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم القوي ومنهم الضعيف لم أعد أخشاهم، فهم كالبشر يا ابنتي أنست بهم، وألتزمت غرفتي لماذا لزمت غرفتك؟ ولماذا لم ترحل؟ كيف سأرحل وأتركها؟ من هي؟ زوجتي، ماتت حبيبتي بهار هنا لثمها المرض يا ابنتي ودفنتها هنا تحت تلك الأرض أسفل فراشي هذا لن أرحل وأتركها أبداً إغرور قت عيناه بالدموع وكأن حديثه عن زوجته قد نكأ جراحه القديمة شعرت حبيبة بانقباض شديد أشفقت على العجوز ران عليهم صمت مطبق وقفت لتستعد للخروج من الغرفة كان العجوز يرهف السمع وينصط إلى خطواتها قال بتأثر كانت حبيبتي كالربيع وهو الخريف يمر علي أعرج بطيئاً قالت حبيبا لتواسية ربط الله على قلبك هز رأسه وقال بمرارة يبدو أن دربي طويل ستلتقي بها في نهايته ان شاء الله هذا أملي ورجائي تأملته حبيبا بتمع ترى كم عمره؟ لا شك أنه مل من حياته تلك ليتها ملتقت به لم تجد فائدة من زيارة هذا الرجل إلا تقليب أوجاعه لا تدري لماذا أرسلها يوسف إليه تذكرت فجأة ما كتبه القلم في الهواء عن صندوق الأسرار التفتت تجاه العجوز وسألته أ، أين صندوق الأسرار؟ تعجب العجوز وسألها في ارتباك ومن أخبرك عنه؟ الكاتب الذي دلني عليك يوسف أخبرني أن أسألك عن صندوق الأسرار رفع العجوز رأسه في دهشة وقال ويداه ترتجفان يوسف هل قلت يوسف؟ نعم هو يوسف قال في تأثر ربما ربما ماذا؟ صيفه لي أبنتي شردت بعينيها وتخيلت يوسف أمامها وبدأت تصفه هو طويل القامة قمحي البشرة له عينان عميقتان وحاجبان كثيفان وأنف أقنى وفم دقيق بسام وسحنة مريحة تشعرك بالأمان في وجهه لمسة حزن شاجي هو شخص مهذب ورقيق الطباع لبث العجوز برهة يتخلل لحيته بأصابعه غارقاً في التفكير ثم قال في لهجة حاسمة تشف عن اليقين هل يرتدي ثوباً غريباً؟ أفضفاضاً؟ اتسعت عينا حبيبة وهي تقول نعم، على الدوام هل يملك حجراً ملوناً؟ نعم، حجر أوبال رأيته قبل أن أفقد بصري أين؟ هنا أشار لها العجوز بيده لأسفل فراشه وقال الصندوق هنا يا ابنتي كما هو منذ سنوات اقتربت حبيبة في وجل وانحنت على ركبتيها مدت ذراعها تبحث عن صندوق كبير لكنها لم تعثر على شيء استضمت يدها بشيء في حجم كفها أمسكته وسحبته وهي تتعجب من صغر حجمه كان الصندوق من خشب القيقب المطاعم بالنحاس له قفل على شكل حضوة حصان صغيرة وغطاؤه كالقبة قد زينتها نقوش بديعة كادت تفتحه لولا يد العجوز التي قبضت فجأة على ذراعها فارتج بدنها خوفا منه حست بقلبها ينسحق لكنها نجحت في السيطرة على مشاعرها كان يوجه نظراته الخاوية نحو وجهها حتى شعرت للحظات أنه يبصر غض نجابينه وهو يقول هذا الصندوق يعكس خيالات البشر ليس كما هي هيئاتهم ولكن كما هي نفوسهم هناك أسرار تقبع هنا ثم أفلت العجوز ذراعها وأشار لصدره بإصبع يرتجف ثم أردف قائلا قبل أن أفقد بصري كنت أتسلى بما يكشفه لي أما الآن فما عاد الصندوق ينفعني ابتلعت حبيب ريقها بصعوبة ثم عادت تتمعن في النقوش الدقيقة القابعة على غطاء الصندوق لاحظت تكرار الرمز المحفور على باب الغرفة الخشبي من الخارج قالت وهي تمرر أناميلها فوقه زهرة غريبة قال العجوز بصوت يرتجف هذه زهرة نادرة كانت تنبت هنا في بساتين إقليم الأناضول كنا نهمس لها بأسرارنا التي توجعنا ثم نفركها بعد أن انتهي من البوح لها فتتفتت وريقاتها بين أصابعها فننفخ فيها وننثرها في الهواء فنبعثر خبايان هنا وهناك تخفف من عبئها رأيتها منقوشة على باب غرفتك هز رأسه موافقاً وقال نعم حفرتها بنفسي كما حفرتها على قبر زوجتي فقد كانت بهار زهرة التي أبوح لها بأسراري لكنني لم أنثر وريقاتها أبداً ولم أبعدها عني فتتها المرض ونثر الموت روحها بعيداً عني كان له من أوجاع قلبه حديث طويل صدع الشوق قلبه صدعا عميقا لمعت دمعة طاهرة في عينيه كنجمة القطب شعرت حبيبة بعطفة كبيرة ورساء نحوه قال العجوز وقد عادت إليه رباطة جأشه هي يا ابنتي افتح الصندوق وراقب الجدار أمامه لماذا الجدار؟ ستعرفين الآن اضطربت حبيبة أغمضت عينيها كانت تفكر في يوسف يوسف فقط شعرت وكأنه أقرب إليها الآن من نفسها فتحت عينيها ومدت يدها نحو قفل الصندوق الصغير وحركته بإصبعها وفتحت الصندوق ببطء تصاعد دخان كثيف من فتحة الصندوق انبثق وميض قوي من داخل الصندوق فأضاء الجدار ظهرت صور متحركة عليه وكأن حبيبة ترى بعيني شخص آخر رأت شابا لطيفا يقترب منها رفعت عينيها وتأملته يبدو مألوفا لكنها لا تعرفه نادى بصوت ندي يوسف تعال هنا اقتربت تبحث عن يوسف أين هو؟ أقبل الشاب عليها كان ينحني بينما وقفت أمامه تتخبط في حيرتها وكأن قامتها قصيرة بل قصيرة جدا أخرج الشاب من جيبه حجرا ملونا ومد يده تجاهها ببطء بسطت كفها وتعجبت لصغرها وكأنها كف طفل صغير قبضت على الحجر وظلت تقلبه بين أصابعها عكس الحجر كل ألوان الطيف عندما سقط عليه الضوء فانبهرت به وشعرت بالسعادة ورنت لهذا الشاب بعينين شاكرتين مد يده ومسح على رأسها شعرت برأسها وقد تحركت فوقه خصلات ناعمة رأت مرآة مثبتة على الجدار فهرولت نحوها ووقفت تتفرس في الصورة التي عكست أمامها لهذا الطفل الصغير رفعت يدها وتحسست شعر رأسه الناعم بل رأسها بل فغرت فاها وقالت بذهول يوسف أنا أرى بعيني يوسف وهو صغير ركض الصغير حيث كان أبوه يقرأ الجريدة احتضنه طويلا وهمس له بأنه يحبه عاد إلى غرفته وبدأ يرسم رجلاً قويا ومهيباً طويل القامة مفتول العضلات كتب الصغير كلمة واحدة تحت الصورة وطواها ووضعها في درج مكتبه كانت الكلمة هي أوبالس شعرت حبيبة بغشاوة تظلل عينيها تغير المكان هناك صراخ وبكاء شابة تتدثر بمعطف طويل وتجلس على الأريكة وتبكي كانت عينها محتقنتين من كثرة البكاء اقترب الصغير منها وألقى بنفسه بين ذراعيها شعرت حبيبة بذراعيها وهي تحيط بالصغير وتضمه بقوة أسند الصغير رأسه على صدر أمه سمعت حبيبة بأذنيه أنين صدر أمه وأدركت مدى حزنها ما زالت حبيبة ترى بعينيه بدأت تشعر بانقباض صدره ثم بحزنه ثم بكائه وهو يتدثر بمعطف أبيه في غرفته لقد مات سالت دموعها وهي تحملق في الجدار ارتج بدنها فجأة انتقلت من مكان لمكان آخر ومن غرفة لأخرى صياح وفرحة لقد نجح نجح يوسف ارتجفت شفتاها وهي تبتسم فهو يبتسم وهنا في ملعب كرة القدم عندما سقط وأسيب في قدمه شعرت بآلامه وبكت معه وكأن الإصابة في قدمها فناء المدرسة وهو يركض مع رفاقه في فرح ويضحك ببراءة ما زال من الحزاورة لم تلوث الحياة نقاء سريرته قهقهت معه وشعرت بنسمات الهواء تلامس وجهها وهو يركض دهمها فجأة شعور بالانكسار بالضيق بالملل بالضجر ثم بالثورة بالفوران بالغضب الشديد عاد لمرآته هقد بلغ يوسف وما عاد من الحزاورة وقف أمام المرآة ونظر في عينيه فنظرت معه بعينيه في عينيه أطال النظر فغرست عينيها في بؤبؤيه غاصت في نفسه أكثر فأكثر شعرت بدوار شديد وانتقلت معه لمكان وزمان آخر الآن تقف خلف الحاجز الزجاجي بالمستشفى تراقب معه أمه وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة صوت صراخه شق صدرها فانفطر فؤادها وبكت في نشيج مسموع فقدت معه حبيبته التي كانت تلطف عليه وحشة أيامه دارت الدنيا بها دورات شعرت وكأن أمواج بحر هادر تحملها لأعلى وترتفع بها كالجبال ثم تنخفض وتنزلق وتهوي بها مرة أخرى حياة تتقلب تصعد وتهبط تصف وتتعكر مشاهد تختلف أمام عينيها رأت أمامها غرفة تضج بالأوراق المبعثرة هنا وهناك أصابع ترتجف وتكتب وتكتب وتكتب أنفاسا تتسارع تارة وتبطئ تارة جملا متفرقة وكلمات شتى ثورة عارمة ثم أوراقا تتمزق وتلقى في سلة المهملات رائحة الرطوبة اخترقت أنفها أحست بمرارة القهوة على طرف لسانها تحسست أكمام المعطف الذي على ذير عيه شعرت بالضياع بالوحدة تركت لدموعها العنان، فبكت من عينيه، عادت الأمواج تدور بها، رأت نفسها هناك، بالجامعة مع رفيقاتها، فلصصت على نفسها من خلف أشجار حديقة الجامعة بعينيه، وقفت هناك حيث كان، وحيث كانت، تسارعت دقات قلبها وتلجلجت في صدرها معه، كان يتساءل في تردد هل يذهب إليها ليحدثها أم لا؟ وأنصتت لصوت ضميره وهو يؤنبه أن ليس من حقه أن يصرح لها بحبه طالما ليستطيع الزواج بها اقتربت معه من المكان الذي كانت تجلس فيه حملت معه الزهرة التي كانت تشمها منذ قليل حملتها بوجل بيديه تحسستها بأصابعه وعادت معه للبيت لغرفته لوحدته قربت زهرتها من أنفه بيده شمتها مرة أخرى معه وضعتها بين اوراق كتاب لتجف شعرت بانقباض صدره وحنينه اليها انفجرت باكية وكانها طفل صغير فقد امه للتو انغلق الصندوق فجأة فانحنت وانثنت على نفسها وانخرطت في موجة من البكاء انتظر أرسلان حتى هدأت وقال بصوت مرتعش هكذا كنت ابكي مثلك في كل مرة كنت أفتح الصندوق كنت أرى هذا الطفل يكبر أمام عيني أشعر بما يشعر به أفرح لفرحه أحزن لحزنه أترقب لحظة يسعد فيها بلقاء محبوبته التي يراقبها في صمت قالت حبيب بصوت يقطعه البكاء لقد رأيتني يا سيدي أنا تلك الفتاة التي كان يوسف يراقبها هز رأسه في أساً وقال لا أظن يوسف يدرك أن الصندوق يكشف أسرار نفسه كان يظن أنه سيكشف أسرار مخاوف من يفتحه ما يخيفك أنت يا ابنتي أكذا أخبرون عندما عثرنا عليها أنه يخبرنا عن مخاوفنا وأسرارنا التي لا نقدر على البوح بها لأحد لم يدرك المسكين أن مخاوفه محبوثة هنا هنا تقبع كل آلامه صوبت الأيام إليه رماحها القاسية فأصابت الهدف وتركته رهينة الآلام وسجين الخواطر يصلى سعير الشوق والهوى راقبته لسنوات قبل أن أفقد بصري حفظت ملامحه لا أستطيع أن أنسى وجهه الطيب وشخصه الوادع الذي ملأ صدري أنسا وبدد ما فيه من وحشة وقفت حبيبة وكفكف دموعها